بوك واحد, وسبعون واحد وسبعون ارادة شيء ارادة شيء ما تريد ما تريد؟ س غجل؟ هل تريدون أن تلعب كرة القدم؟ هل تريدون أن تلعب كرة قدم؟ ترسول كخغيم؟ هل تريدون أن تظور الصقاء؟ هل تريدون أن تظور أصدق لغص يريد؟ יוריד. אני לא רוצה להגיע מאוחר. לא אורידו אנאתי מותאכהרן. לא אוריד אנאתי מותאכהרן. אני לא רוצה ללכת לשם. לא אורידו אנאוהב אלא הונק. לא אוריד אנאוהב אלא הונק. אני רוצה ללכת הביתה. أريد أن أذهب إلى البيتريد أذهب إلى البيتغ الصال شائيت أريد بقى في البيت أريد أن أبقى في البيتغ الثال يط أتكون وحدي أريد أنتكون لوحدي. أريد أن أطساال شائرك هل تريد البقاء هنا؟ هل تريد البقاء هنا أترتسال إخللك هل تريد أن تأكل هنا؟ هل تريد أن تأكل هنا أطتسال الشك هل تريد أنتنع هنا؟ هل تريد أنتنام هنا ؟ تس الز مخ هل تريد أن تغااد غدا هل تريد أن تغادر غدا أطال شائ مخ هل تريد أن طبقى حتى غد هل تريد أن تقى حتى غدا أطصال اللام خشب مخار؟ تدفع الحساب غدا فقط هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط التمر السيمخذسكوك أريدون الذهابة إلى الدسكو أريدون الذهاب إلى السكو التمر السيم للخذ كلة أ تريدون الهابة إلى السينما؟ أتريدون الذهاب إلى السينما؟ أتم روزيم للإخت لبيت الكافي؟ أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ أتريدون الذهاب إلى المقهى؟